و ل و م ن ا ل م ن ت ظ ر ي ن ثم ننجي رسلنا والذين آ م ن و ا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا في ش ك م ن ديني ف ل اعبدوا أ الذين ت ع ب د ن من دون ل ل ولكن ه الله الذي يتوفاكم و أ م ر ت أ ن أ ك و ن من المؤمنين